فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير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 وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشاء إِلَى أَجَلٍ مسمى.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 فإن أصابه خير نقمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد ان الله يفعل ما يريد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 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهني الله فما له من مكرم إن الله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 وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر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 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ دَهِمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا فله اسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة, والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبُدِّنَ جَعَلْنَاها لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرْ رُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًّا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَقْطِعُوا الْقَالِعَ وَالْمُعْتَار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 فك مِنْ من قرية أهلناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به, به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَأَنَّ الله سميع بصير ذلك بِأَنَّ الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل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 فَعَلَ الْأَرْضُ إِلَّا بِإِذْلِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بيع وما للظالمين من نصير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 بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم, ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده